ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو ولقد الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كبروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم ومنس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور فكانوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فانوج سألم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد قال جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء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 وَأَشْرِكُوا كَوْنَكُمْ أَوْ به إِنَّهُ عَلِيمٌ مِنَ الْأَضْغَاثِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَرَاصًا فَاْمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ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 قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع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 قل ارايتم ان الصحماء كن غورا فمن ياتيكم بماء معين